مع تحيات المكتب التعاوني بمحافظة الطائف وقف صلى الله عليه وسلم يخاطب كل معاشر النساء ويقول تصدقن تصدقن فإني وجدتكن أكثر أهل النار